يدن في الأرض مرتين ولا تعلمن علوا كبيرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ عِبَادٍ لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ عِبَادٍ لَنَا أولي بَأْسٍ شَدِيدٍ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 ثم ردرنا لكم الكرة عليهم وأمدرناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم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 124. ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد, كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا 125. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا ما عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدت مودنا، وإن عدت مودنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.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 وكل إنسان ألزمناه طائره في أنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في أنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا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 وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وكن رب إرحمهما كما ربياني صغيرا واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وكن رب إرحمهما كما ربياني صغيرا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق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 ولا تقربوا ما لليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدّه. ولا تقربوا ما لليتيم إلا بالتي بالعهد إن العهد كان مسؤولاً. وأوفوا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 ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا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 إذن إِلَى النَّبْتِ غَوْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سبيلا سبحانه وتعالى وَتَعَالَى يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى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 وقالوا أإذا كنا عظام ورفاتا إننا لم نبعثون خلقا خلقا جديدا.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 وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض نبيين على بعض وأتينا داود زبورا ولقد فضلنا بعض نبيين على بعض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 وآتينا ثمودا ناقتهم بصيرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا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 1. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد واعدهم 1. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشارك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 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ولقد كرمنا ورزقناهم من الطيبات. ورزقناهم من الطيبات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 ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيلا أعمى أعمى وأضل سبيلا وإن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أوحينا إِلَيْكَ لتفتري عَلَيْنَا غَيْرَهُ وإذا لاتخذوك خَلِيلًا وإن كادوا ذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَائِيَ بَعَثَكَ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا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 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نكرأه أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في ولن نؤمن لرقيك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 ومن يهدي, الله فهو المهتد ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ومن يهدي الله فهو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 مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا, مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا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 هم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما وهفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 اسأل بني اسرا الى اذ جاءهم فقال لهم فرعون انني لا يا موسى مسحورا اسأل بني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 أرض فإذا جاء وعد الآخرة جنابكم لفي فو بالحق أنزلناه و نزل و بالحق أنزلناه, وبالحق نزل, وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا و نذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس عَلَى مكف ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه